من كم سنوات Kell, valami tesz, nem? Én nem tudok, nem tudok, nem لا هيكي بحضبت أميان وصلت فوق فوق السحاب ورسمت عينك من مايا ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا Ha tigy elhobb maja La tétkelem ولا bittsállíni La Sallimi me, kallim, wala